قُلِ بَأْسٌ شَدِيدٌ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وجوهكم, ليسوء وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْنَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةً وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا 129-عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إ هذا القُرآانَ يَحديل التيه أَبوم وَُبَشرر المُؤمننين وَبَششرر الْ المُؤمِنينَ الذيينَ يعملون الصَّالحاتِ أن لهُم أأَجرْكَ كبير وَأَن الذيينَ لا يُؤمنِونَ بالِالآخرَِةِ عتَدِنا لَهُ عذابًا أليمام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 كُلًا نُمِدُّهُمْ آناءَ وَهَٰنَٰلَٰئِ نِعْمَ عَطَاءُ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلَلَاخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا 141- إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا, ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقرب برهما كما ربيااني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكنوا صالحين ان تكنوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا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 وَمَن بِكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ وَلَا تَبْسُطْهَا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 121- ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا 122- ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا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 129-ذلك مما أوحى إليك مِنَ من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا 120-أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من 122-إنكم لتقولون قولا عظيما 123-ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا 124-قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا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 129-فسينغضون إليك رؤوسه ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون قريبا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 126- وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخليفا 127- وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤية التي أريناك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 129-وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبريس قال أسجد لمن خلقت قينا 120-قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا 121-وإذ قلنا إلا إبريس قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم فان جهنم جزاؤكم جزاء ام موفور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 124-فلما نجاكم إلى البر أعرفتم وكان الإنسان كفورا 125-أفأمنتم أن يخسف لكم جانب البر أو يرسل, أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجلوا لكم وكيلا 126-أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم حاصبا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 ورزقناهم مِنَ الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم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 وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة مَن قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان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 تبعث الله بشرا ورسولا قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم انه كان بعباده خبيرا بصيرا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 ذَلِكَ جَزَ أُهُم بأََّهُ كَفَوا بِآياتنَا وَقالَاوا وَقَاوا أَذاَا كُّ عِفَانَ وَرفَةً أَإَِّا لَ بعسُونَ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 قال لقد علم تماما انزلها الا رب السماوات والارض الا رب السماوات والارض بصائر وانني لا اظنك يا فرعون مذبورا 129- فأراد أن يستفزهم من الأرض فأضرطناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا 126- وبالحق أنزلناه وبالحق نزل 127- وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا 128- وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا 129- قل آمنوا به أو لا تؤمنوا